يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زولها فرث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وفقد فاذ فوزا عظيمة أما بعد فإن الضغر حديث كتاب الله وأحسن الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة طلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام مازلنا مع كتاب ربنا سبحانه وجل في أولاك قال الله تعالى وننزل ونقول هو وشفاءه ورحمته للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعتذر على التأخير الزحم شديد جدا الآن نصنع للآيات ونبدأ إن شاء الله في التفسير فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به أي فَالَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هَؤُلَاءِ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ لِمَنْ يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة إلا متاع ويقولوا الذين كفروا لولا اوذل عليها آية من ربي ول إن الله يضل من يشاء تَكُونُ إِنَّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ <تصفيق> نعم ايضا صراحه البراء متغيب من من زمن وتقاعست جدا يعني ما دخلت من ممكن من 10 ايام اعتقد وهذا تواني غير مرضي وتكاسل غير مرضي وتقاعس غير مرضي الا طبعا يكون في هناك الاعضار فما احد يستطيع يتكلم في الاعضار فصنم الى قول الله جل في علا قال والذين صبروا طواعه وجه ربهم وقد انتهينا من تفسير الايه باسرها قال وكما قلنا القران مثانيه فبعدما بيّن الله إلى الفعلاء حال الأطقياء الأولياء الأصفياء أتى بالنقيد وبضدها تتبين الأشياء قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقتعون ما أمر الله به أن يوصلوا في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار نقول والذين انقضون عهد الله من بعد منساقه الذي أنقضون عهد الله وقلنا بأن عهد الله هو توحيد الله جل Fi وهو أوامر الله جل Fi Al-Fatare والذين انقضون عهد الله الذين أعهد الله الذي أخذه الله جل Fi Al-Fatare الذي أخذه الله جل houses عليهم بتوحيده سبحانه جل Fi Al-Fatare وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريريهم ذريرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أرست بربكم قالوا بل أشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غاف وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على ادم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى فهذا الميثاق الذي اخذه الله جل في علا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه جل جل في علا ولم وقلنا في الحديث الذي في حيني من اهل النار يقول الله جل وعلى يقول له الا لو كنت لو كان لك ما في الأرض جميعا ومثله معه اكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامه قال قال نعم قالت رب منك ما هو اهون من ذلك وانت في صلب آدم هذا الميثاق ان تعبدني لا تشرك بي شيئا فابيت الى شيء كان الله في عونكم وغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمه ارجو فقط عدم تضييع الفائت على على ان تسمعوا ما ما مضى هذا يعني اولى أن كنتم ممن يهتم بالقران تفسير القران جزيت مجل واحسن الله لكم في الخير على ادبكم قال قال الله جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهو الشرك بالله وكلا وهذا أعظم أعظم ما تكون نقضا عهد الله لا شعرهian الله ما خلق الخلق وما ارسل الرسل وما انزل الكتب الا لقضيه الكون الكبرى الا وهي التوحيد وهذا تكلمنا به كثيرا وقلنا بأن المقصود من الخلق أصالفا هو توحيد الله لعرف علاه والحكمة من خلق الجن والإنس والملائكة توحيد الله لعرف علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاوت الغرض فالمقصود تحقيق هذا سيكون هو الأمر المهم في هذا الباب هو أن نقول بأن تحقيق التوحيد هو الوفاء بالعهد نقض التوحيد هو نقض هذا العهد ولذلك في الصيحين عن ابن مسعود وعلى الله عنه أرضاه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد قال عن السؤال صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال أن تري على لله ندا وهو خلقك أن تري على لله ندا وهو خلقك ولذلك تحيد الله جل في هو الوفاء بالعهد ونفض العهد هو الشرك بالله جل في علاه مهارد قرأ في المقصود بقول الله لasure 위해 ينقضون عهد الله من بعد نثاقه هذا نقض العهد من بعد نثاقه كما قلنا هو الشرك بالله جلت وهذا هو أظّم الظلم وأعظم الزنب على الإطلاق قال, قال الله جلت على فعله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لم йشاء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لم نشاء وايضا نقض عهد الله لدل هو هو هو التخلف عن أوامر الله لدل قد قال الله لدل سعلاه اقيم الصلاه فمن نقض عهد الله لدل سعلاه عن اقامه وقال ان بني الاسلام دنيا على خمس ولما جاء رجل سال الراس عن الاسلام قال له وانت قيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان قال عليه غيرها قال لا إلا أن تطوع قال والله لا أذيب على ذلك ولا أنقص قال من أراد أن ينظر للرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل من أراد أن ينظر للرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ومن نغض العهد أيضا هو ما يحدث من العلماء من نقض العهد أيضا هو ما بسم الله العلماء الذين اخذ الله عليهم العهد أن ان يبينوه للناس وان يعلموا الناس وان يشروا ان ينشروا ذلك بين بين الناس فيخالفون ذلك ويعمون على الناس وايضا لا يفون بعهد الله جل في علاه يكتمون ما اتاهم الله من البينات وهذا هذا نقض للعهد قال الله جل جل في علاه وهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وحذر الله جلال في سورة البقرة عن الذين يكتمون الكتاب بل, بل أنكر أولا على اليهود أنهم نقضوا العهد بأن الله جلال حملهم الكتاب ولكنهم لم يتحملوه بل بأنهم اشتروا به ثمنا قليلا كما قال الله جلال في أولاد وإذ أخذ الله مفاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراذوه رهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا هذا نقد العهد أيضا هذا نقد للعهد ايضا لانهم كتبوا ما اعطاه الله تعالى وباع دين الله تعالى او شراه بثمن بخس دراهم دراهم معدوده وقد قال الامام مالك قال أبخص الناس صفقه من باع بدنيا وأبخص منه صفقه من بعدينه بدنيا, بدنيا غيره فكتمان ما أنزل الله جل في علاه نغض للعهد كتمان ما أنزل الله جل في علاه هو أيضا نغض للعهد قال والذين عليكم السلام عليكم كما قال الله العالم الذين أسعناهم الكتابة وعرفونها كما أعرفونها ابنهاهم قال ممكن أن نستذل بعهم قوله جلالة فعلا وأن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون قالوا الذين يقدون عهد الله من بعد مفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وقلنا أن أخذ العهد أيضا كما قلنا كتمان, كتمان العلم او بيع الدين ولذلك قال عمر المخطاب إذا رأيت العالم على عبواب الصلاطين فأعلم أنه لص إذا رأيت العالم على أبواب الصلاطين فأعلم أنه لس قال وإذا رأيت العالم على أبواب الأغنياء فأعلم أنه منافق أيضا في سورة الأعراف بيّن الله جلال فعلاء بأن منهم من اشترى الكتاب أخذ عرض هذه الدنيا, الدنيا وقدمه على الكتاب لسيام المسأل العظيم الذي بيّنه الله جلال فعلاء وقال واتف عليه النبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأدفع الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هوى فمسأله كمسأل الكلب ان تحمل عليه يلهس او تتركه يلهس وقال الله لا عنهم ايضا لدينا نقر تاروا الاخره تخولنا تعقلون هذا هذا نقض للميثاق ونقض عهد الله ورسوله والذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله الله بيها يوصلة ويقطعون ما أمر الله بيها يوصلة وهو كما وصف الله العالم في كتابه تفسير القرآن بالقرآن قالوا الذي قال, قال الوالدين أفر لكما أتعدانيني أن أخرج وقد خلت القلون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلة آمن إن وعد الله حق فهو قطع ما أمر الله بيها يوصلة وأعظم ما أمر الله بيها يوصلة هو التوحيد أي هو القلع هو الـ الـ الـ بر ال الوالدين وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا فهذا هذا هو الذي امر الله به ان يوصل ومع ذلك هم يقطعون هم يقطعوه كذلك قال والدينا والدينا نقضون عهد الله بعد نفاقي وقطعنا ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أيضا الجفوة التي تكون بين أهل العلم او بين الطلبة والعلماء أو بين العامة وبين أهل العلم هذه الجفوة فيها قاطع ما أمر الله به أن يوصلها فالله جعل أمر بالوصل وسط العوام وستعامة الناس بالعلماء قال الله العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأيضا حب العلماء دين ندين الله به وأن ندين الله بحب علمائنا ومشيخنا الكرام الأفاضل الذين أناط الله ندئتنا بهم قال قال من الجبل قال وحب أهل, أهل, أهل العلم دين ندين الله به وارد ذلك عن ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه قال كن عالما او متعلما او محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك ولا تكن الرابعة فتهلك هذا من باب الوصل ايضا من باب الوصل وصل, وصل, وصل الرحم رحم العلم كما بينا قبل ذلك تفصيلا قال والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض أعظم الفساد في الأرض هو انتشار الشرك وانتشار البدعة هذا أعظم الفساد في الأرض هذا أعظم الفساد الأرض لك أن تخم ذلك من قول النساء لعنى الله من أحدث فيها حدثه لعنى الله من أعوى فيها محدثه لعنى الله من أحدث فيها حدثه لعنى الله من أعوى فيها محدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجبة توبة عن كل صاحب بدعة حتى تأكد وبتهم فهي مرهونه بان يدع حتى يدع, يدع بدعته هذا مرهون الامر بترك هذه البدع لانها هدامه للدين البدعه تهدمه للسنن وهدم السنن هدم للدين كليته ولذلك يقول انسلم ولا يخترف بين يديي اكون ربي امتي امتي وفراء اصيحابي فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك والله ثم والله وبالله و ما في أعظم فشات في الأرض من مثل انتشار البدع في أهل الإسلام هذا أسد ما يكون على أهل الإسلام وعلى أراضي أهل الإسلام وعلى ملك أهل الإسلام وعلى قيادة أهل الإسلام وسيادة أهل الإسلام كلها انهارت انهارت كليتا بسبب عمط البدعة المأمون بعد هرون رشيد بعد مابله هذا الصرح العظيم الهدم بسبب وجود المأمون على ما, انتشر على ما فعله في الأمة الإسلامية بانتشار الكتب اليونانية ويتخل الفلسفة على الديانة وأيضا بعد ذلك حدث ما حدث من تعميق البدعة بالقول بخلق القرآن وامتحان العلماء جميعا في هذه الفتنة العظيمة العمياء التي يعني تعشق بكثير من علماء الأمة منهم الإمام البويتي هذا علم الأعلام هذا, هذا, هذا صاحب كرسي الشافعي الإمام البويتي وتد من أوتر الشافعية مات في حديده بسبب أنه تمسك في هذه الفتنة بقول باعتقاد السلف عندما امتحنوه في القرآن قال القرآن كلام الله ليس مخلوقا حتى ما جروه في حديده وحبثوه فكان كلما سمع الأذان يذهب ويقول السجان إلى أين يقول رحمك يقول أريد أن أغتسل فأصلي لربي ربي يقول رجع رحمك الله حتى مات في حديده وعليه من الله ما يستحق المأمون سيحاسب على ذلك ومع ذلك يعني بهذه كانت بدايه الانهيار للدوله العباسية باسرها ومن رفع ذلك المتوكل لكن بعد ذلك يعني حدث عمق للبدعه في الخلافه العباسيه لذلك الامام الامه في الفتاه اقول وقوض اركان الخلافه العباسية انتشار البدع فيهم وقوض اركان الخلافه العباسيه انتشار البدع فيهم والخلافه العثمانيه نفس الامر انتشار التصوف العارم فيهم والبدعه المؤثره اودت بهم الى الانهيار التام هذا أفسد ما يكون فساد على, على أهل الدين وعلى أهل الإسلام فيعني ضياع ونيار قيمة وأيضا قامت أهل الإسلام من بدع وهذا أفسد ما يكون والمفتدع ضال المفتدع هو يزعم, يزعم نفسه ربا ينصب مع نفسه مع ربه ربا يشرع مع تشريعه والتشريع الحقي محضى لله للفعلان أهلا له الخلق والأمر قال الله دانك علاء أمنهم سرقع شرع لهم من الدين ما لم به الله فمن أعظم الفتاة في الأرض انتشار البدع طبعا وأعظم انتشار الشرك وهو وسيلة البدعة وسيلة الشرك لا محالة قال ويقطعون ما امر الله به ان يوصلوا افسدون في الارض ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ولذلك ترى بان الصحابه الكرام كانوا بالمصاد لكل بدعه الصحابه الكرام ما ما كان يهن لهم بال عندما يسمعون ببدعه أو يرون بدعه لا يسكتونها لا يسكتون عليها احال من احوال حتى انهم في بعض السنن التي التي ما كانوا يعلمون انها انها قد وردت بالاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لما سئل عن القنوط بعض الصحابة قال أي بني محدث أي بني محدث وابن عمر لأنه لم يكن يعلم بني السلام كان يصلي الضحى ويترك قال بدعة الضحى لا تصلى إلا في السفر فانظر أنهم ما كانوا يمكن أن... أن... أن يتركوا شيئا يرونه محدثا واسكتون عنه وقصة ابن مسعود مشهورة جدا عندما جاءه أبو موسى الأشعري يبين له ما, ما رأى في المسجد بأن الكبير القوم يقول كبروا مياه الليلوا مياه سبحوا مياه فذهب إليهم هو يقول شوف ابن مسعود منصف أبو موسى الأشعري يقول ما رأيت إلا خيرا لكن هذا ما كان على العهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه فتح باب لبيان لهؤلاء لأن لا يفقهون ولا يعقلون يقولون وإن سكت فالسكوت ليس فيه دلالة على الإنكار والله هذا ما أخوذ من, من الجهل وعدم العلم بالتأصير الصحيح ان نقول بانه شوف انظر الان يعني ابو موسى اشى يقول انا ما رايت الا خيرا طب ما الذي جاء على كتابها لابن مسعود طالما ما رايت الا خيرا وما رايت شيء ينكر لما ذهبت الى ابن مسعود لما الاجابه لانها لانها ما كانت على عهدنا صلى ما كان الصحابه يفعلون ذلك الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك ما استطعنا ان نفعل ذلك فلما, فلما لم يسعلوا فلما راى ابو موسى اشعري ما ما أذهله في شيء لم يكن له فيه يعني سلف فقال فقال ابن مسعود فظهر ابن مسعود مرتفئا ثم تلا ثم دخل عليه فقال تعرفون من انا ثم ذكر عن نفسي قال انا ابو عبد الرحمن انا عبد بن مسعود انظر هنا هنا هنا لن تصف مش طيب آه. مسألة سكفة خلص يعني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاء عفوا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاء أتعرفون من انا انا أبو عبد الرحمن انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> كل بريق من الظم من قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال انا أبو عبد الرحمن انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتحوا باب ضلاله امراني احلاهما مر انتم على مله اهدى من مله رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ولو قالوا ذلك لكانوا قال قال, قال او مفتتح باب الضلالة صندر الإجابة وانظر الأعدب من ذلك الفقيه لا يغلب فقال له والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير إيه مسألة تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير والأمر والأصل عام جاء به شو الإقرار هنا الأصل عام جاء به الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال, فقال والله ما أردنا يا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يبلغه وكم من مريد للخير لم يبلغه المسألة بالضوامة الشرعية فهنا أعظم الفساد في الأرض انتشار البدعة ولذلك أنت ترى في هذه الأزمنة التي نعيشه الآن سبحان الله تمكن من, لم من لم يحق لا يحق له أن يتمكن تقدم وأريد له أن يتمكن وأريد له أن يتقدم وأريد له أن يحل هنا هنا حل حالة هذا الفكر مع, مع طرد السنة ولن, ولن يكون ولن يكتب له القبول ولن يأخذ أحد من ذلك حتى هذا صاحب الحجيج الذي يبكي كثيرا هذا هذا بكاؤه ما يأتي إلا عليه مطر ان شاء الله عليه يعني يأخذ رأسه فهو الأصل أن كل هذه البدع لا يمكن وإن راجت على بعض الأغمار الأغرار لكن لكنها لا تؤصل ولا تثبت ولا تثبت الخير بحلم الأحوال نعم هناك طبقة تريد ذلك لأن هناك طبقة لا تريد من الدين إلا اسمه ما تريد رسمه بحلم الأحوال هناك طبقة من الطبقات لا تريد من الدين إلا اسمه فهذا يساعدهم على ذلك لا سيما أنهم في حقيقة أمرين جبرية لا سيما التراقص الذي يحدث بينهم وهذه والزهول وكما قلنا فالله المبتعان الله المستعان نسال الله العفو والعافيه الله العفو الله العفو والعافيه الغرض المقصود بان هذا مقصود هذا مقصود ينحى اهل السنة جانبا تنحيه تامه كل ما اتكلم بالأثر ثم بعد ذلك لا بد من تأصيل أمر آخر طب الناس يحتاجون العلم في ناس حاجتهم كبيره جدا على العلم وان الامه لا يمكن أن ترتقي الا بالعلم وتمكين الامه لا يكون الا بالعلم تخرج لهم المذهبيه وهي كما قال اخونا البشمهندس السنعيم اجر عقلك لغيرك وانا اقول هذا ليس تاجيرا هذا بيعا تاما هذا بيعا هذا يقع بيعا تاما في هذا الباب وهم اصاله على جهل عندهم ضحاله في الفهم ولذلك بعضهم يعني بعض الطلبه كان درس وبعد ذلك اخ طلبوا من هؤلاء فوق بيتكلموا عن النيه وترفض بالنيه ففكان لا لا اتكلم على الحديث قالوا المالك والحديث الان خلينا التراث, التراث التراث على المتاخرين بيتكلم عن المتاخرين يقول تراث أما المتقدمين ماذا نقول فيهم فهذا مقصود مقصود انتشار مثل هذا الباك لتنصي الصنن ولذلك كان أنا الحمد لله أدركت أخا لي كريما هو درس معهم كده وبعدين تأثر المذهبية وانا قلت له المذهب الشفقة لكن تأثر به جدا كاد يذهب ينزلك لأوله أنه حدث معي وبينه مطارق وأنا حاد جدا لا, لا أتوانى في هذه النقاشات بحلم الأحوال الحمد لله يعني تباين الطريق والحمد لله المثالة أنا أقول كل في كل هذا الباب بدعة المذهبية الآن نعيش فيها هو أنه المراد أن يرعى الدين ككلمات بعض جمل عن بعض العلماء وانتهى الموضوع وطبعا لما أنت تقول أن هذا هو الدين إذن لا قصية له لما لأن أنت أصلا مش ممكن تعظم واحد كتعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعظم واحد كتعظيمك للصحابة أبدا قد هو أي إنسان ما يتكلم ولو البخاري ولو البخاري يخذ القول إلى رد ويقال للبخاري كلامه مش قرآن ليس قرآنا مفهوم؟ فالوحيد الذي يعظم والقدسية في كلامه لابد أن تقف عندها هو النبي سصنه لذلك أنا دائما أقول حتى المتقن لن يتقن إلا بمذهب لكن المذهب وسيلة وسلًا إلى أن يذهب به إلى السنة وهذا قال الشرح ما تشاكله فلا يكونوا مخصوصا لذاتي هذه أيضا من البدعة التي, التي ظهرت من أجل كسر مسألة التمثل بالسنن نهيك بقى على أصحاب التراقص هؤلاء والميل هم, هم الآن الساحة بأسرها لهم وماذا فعله الساحة أربع سنوات هي الآن أو خمس سنوات أو عشر سنوات معهم الساحة إيش فيها؟ ما التأثير؟ ماذا أنتجوا؟ لا شيء كلها تضيع السنن وإن شاء الله لن تضيع لأنها دين الله يحرسه خلاص الان سنقول يعني عندما ما نجد ضد واننا يعني خلاص قم متلافاه وما نجد ضد سنقول مثل ما قال عبد المطلب وليديني رب يحميه لكن نحن ايضا ما عندنا ابل ولا نريد ابلا فسنقول لديني ربنا رب يحميه لا يمكن ان يترك بحال من الاحوال لذلك أقول هذا من باب الإفساد في الأرض فانتشار البدع هو أعظم ما يكون إفساداً للأرض ولذلك الإمام ابن تميه في الفتاوى يقول وعلي, وعلى وليه الأمر أن يعاقب المتدع وليس كذلك للعاصر شوف المأساة والدة وعلى وليه الأمر أن يعاقب المتدع ويفينه وليس كذلك على العاصر بل عفله فقه أخرى في التعامل معه لكن هم هنا في قوله يعاقب المبتدع مش يكرمه ولا يرفعه ولا يقدمه طلا يعاقب على ورية الأمر أن يعاقب المبتدع رجل يحارب الله صراحة عندما يبتدع في دين الله رجل يقدح في سلم باللزوم وإن لم يلتزم لكن هو اللازم هكذا هو يقدح بالنفس سلم أنه قصر في البلاغي او في البيان في الوظيفتين إما البلاغ أو إما البيان فإن قلنا له في البلاء قال لا في البيان في البيان وهو أيضا ينصب نفسه ربا مع الله رد في علاه ينصب نفسه ربا مع الله رد في علاه يشرع للناس وهذا أعظم ما يكون إفساد الأرض هذا أعظم ما يكون من إفساد الأرض إن شاء الله العافية ونسأل الله أن يجعلنا من أهل السنن ونسأل الله جل فيه عليائه أن يستعملنا لنشر السنن ولتمثل بدع ونعوذ بالله من تقاعصنا ونعوذ بالله من سيئاتنا ومعاصينا ومن تعدين وتداوزنا وأيضا من كسلنا ان لا يستعملنا ربنا ونعوذ بالله ان نكون يعني قد ضيعنا ثغره من صغور الاسلام اللهم اللهم انصر الاسلام ما بينا اللهم انصر الاسلام ما بينا اللهم انصرنا انصر بينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتمسك بالسنه إلى الممات وانشر ذلك بين الناس ويقمع البدعه إلى الممات اللهم اجعلنا كذلك وانت ارحم الراحمين قال قالوا ولدنا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ايوصلوا ويسدون في الارض اولئك طبعا استاذ سعود كما قلنا بينا هذا اعظم الناس في الأرض قال اولئك وهذا أيضا هو في الأولى في الذين صبروا وطغى الذين لا قال اولئك وفي هؤلاء الذين اسدوا في الارض قال اولئك الاشاره البعيد نعم هذا في العلو وهذا في النزول اولئك هذا عدد اما ان يكون تقريع او وهذه المنزله العاليه وهي ليست عاليه ولا رضيه او نقول هذا هذا العلو في النزول هذا غلو في التحقير قال اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار قال اولئك لهم اللعنه لهم هنا بمعنى عليهم اولئك قال اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار اولئك لهم اللعنه يعني اولئك عليهم اللعنه اولئك عليهم اللعنه وهذا الذي قال علماء اللغة وان كان بعض علماء اللغة يرفض ذلك ويعتقوناه حقا لكن بعض علماء اللغة يرفض ذلك وان كان الحق وان واقع وهذا قاله الامام الامة في اللغة الامام العالم الامام الشفاعي فيعتوران وذلك الشرعي قال في قول отдых عنها ان احسنتم احسنتم لانفسكم وانسأتم فلها وانسأتم فلها قال فعليه ولذلك اول حديث, حديث بريرة رضي الله عنها وارضاها أنها قال لها نسم اشترتي لهم الولاء يعني اشترتي عليهم الولاء فعلى تفسير هذا في نظر وخده لنا ذلك قال اشترتي لهم الولاء اشترتي عليهم الولاء الغرض المقصود في قوله اولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة اللعنة هو الطرد من رحمة الله اللعنة, اللعنة هو الطرد من رحمه الله جلا جلا في علا نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان اللهم ارحم اللهم فارحم وترا عبد من رحمه جل... في علا انظر انظر الان ايضا البدعه البدعه وسيله الى الطرد من رحمه الله أن... أن... أن لأن الله من احذى فيها حدثا الله من فيها محدثا ولذلك يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإنهما يعيش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وصنة وفسار الشرين المهدينا بعد عضوا عليها بالنواج وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم استعان فقال أولئك لهم اللعنة عليهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولائك لهم اللعنه ولهم سوء الدار ولهم سوء الدار والنار النار التي التي اعدها الله جل وعلا للكافرين وللمنافقين نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء او هؤلاء الحمد لله جزيت الجنه شكرك الله حرصا قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة في إلا متاع الله المستحن قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق يعني, يعني, يعني يوسع الرزق يوسع الرزق على رجال وسكتها سبحانه دل فعله وهذه كلها منوطة بحكمة الله دل فعله وبعلم الله ما ينفع مما يدر للإنسان قال الله يبسط الرزق لما يشاء أولا لابد من اعتقاد هذا يكون سابتا رسيقا في القلوب بأن الرزق بيد الله جل في علاء على أو قل كثرة أو قل على أو نزل فهو في يد الله جل في علاء وأن الرزق بيد الله والله يقسمه كيفما شاء سبحانه جل في علاء قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحانه على حكمة وعلم قال الله تعالى وفي السمائر رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنتقون مر عربي فسمع الآيات فقال من حمل الجبار على القسم هو قال وفي السماء رزقكم صدقوا على يقين ان ذلك خلق الله الكون كله لكم قال فخافكم انتم له فتشغلوا بما بمخلوقتم له قال قال في السماء رزقكم وما توعدون ولذلك قال انسل نفث في روح الروح الامين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله واجملوا الطلب فاتقوا الله لابد بد ساتيك رزقك ساتيك وان ازدحمك عليك وان زحمك عليه الدنيا باثراها ساتيك ساتيك, سأتيك. نفث في روح الروح الامين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا الطلب وذلك التبراني السلام صحيح أنه سلم قال إن الرزق ليسعى خلف المرء كما سعى الموت خلفه اعلم أخي الكريم أن رزقك لن يذهب لغيرك بحال من الأحوال كما قال الحسن بصر لما قال استكسر قال لا اكتفيت قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي إذن المعاملة هنا معاملة حسن الظن بالله ذات واليقين في الله دلل دلل في اولى الله يبسط الرزق لمن يشاء فالاصق في المساله ان الرزق بيد الله دلل فعله قال يبسط الرزق فنسب الفعل لله تعالى يقسط ويقبض ويقبض سبحانه وتعالى هذا من فعل الله اضافه الفعل لله دلل دلل في اولى البسط والقبض سبحانه وقد وردت الادله على ذلك من في سوره البقره ايضا فيها من الذي يقول الله قرض حسنا وايضا فيها ان دلل في علا يمسك السماء ان تقع الأرض وفيها القبض وايضا البص جاءت في أدلة أخرى من, آيات من كتاب الله جل في, في علام فنسبة الفعل لله هو الله جعله الذي يبسط الرزق والذي يقدر الرزق على على عباده وهذه كما قلنا منوتة بالعلم وبالحكمة والله حكيم يضع شيء في موضعك لذلك في الحديث وأن كان في بعض الضعف أنا قلت قبل ذلك وهذا الحديث قدسي إن من عباد من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله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 إلا للحفظ وإلا للخير كلا إن الإنسان لا يطغى اراه استغنى قد يكون منسيا فقد يمنع الله عنه العبد الذي يصب النسيان نسيان العباده وذهل تمام الفقر او الغنى يكون متغير متغيا مضغير. فيمنع الله العبد من الغنى حتى لا يطغى كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى قال ان المسلم بديره بالاعمال فتن هل ينتظرون الا الا فقر الا الا فقرا منسيا او غنى مضري او هرما مفنده فالغرض المقصود المسألة دائرة على حكمة الله جلال فعلا في البسط وفي القبض فمن قبض الله عنه الدنيا فقد أحبه الله جلال فعلا وحبضه ولو بسط عليه الرزق لبغى في الأرض والله يحفظه من البغي والتغيان وإنه أراد ما أراد له إلا الخير ومن بسط الله له فاستعمله لدين الله جلال فعلا فنعم الرجل هو نعم المال الصالح الرجل الصالح وفي التلميذين سنة صحيحة كعبي كبشة الأنماري قال الدنيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله المال والحكمة هذا رجل يصلت الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه فيه فهذا بأرفع المنازل عند الله للفعلات ولذلك قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بعدنا اصحاهم بالتسريح فسبحوا وقال ذلك فضل الله ياتيه ما يشاء لذلك لما قلب المال في جيش في جيش التجهيز وتعلمون عثمان عثمان هو الذي ايضا نزلت احتقوا لله ذلئ الا اننا الذين تولوا منكم يا ملتقى جمعاني انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هذه كبيره التولي من ذهب وقعت من عثمان رضي الله عنه أرضها وغفرها الله ونحمد الله على ذلك كثير من الصحابة وقعوا في ذلك لكن الله جعل صنف الصحابة في رجل تحود قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة وهؤلاء أرادوا الآخرة لكنهم ما استطاعوا الصمود فروا ولذلك جاء الشامة المعادي ابن عمر قال ألم تعلم بأنه فر يا موحد قال نعم فر يا موحد قال الله أكبر هو في أربع حالات لا نسلتها الآل لكن نأتي بالشاهد فقال له تعال قبل أن تمشي ثم قال وأما أحد فقد قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ليس بكل شو ببعض فاتح الله ملك والله ببعض فقط اللهم اغفر ورحمه وتلاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم قال إن الذين إن إن تولوا منكم من الملطقة الجمعاني إنما اتزل لهم الشيطان ببعض ما كتبوا قالوا لقد عفوا الله عنهم والحمد لله على ختام الآية ولقد عفا الله عنهم اذا هو معفو عنهم ومن عفا الله عنه لا يجوز تعيره بحال من احوال ومن تاب لا يجوز تعيره بحال من الأحوال حج ادم موسى حج ادم موسى الغرض المقصود بأنه لما جهز جيش العسره اخذنا سلم يقلب المال الذهب والفضه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان فعل بعد بعد اليوم بسط الله للعبد المال فوجد نفسه أنه يستخدمه في, في, في نصرة الدين يستخدمه في ردوان الله يدر فعله فليفرح وليسعد أن الله كتبه ممن كتب السعادة لهم في قوله نعم المال الصالح للرجل الصالح وأما إن استخدمه وعات به في في, في, في, في في الأرض فهذا الذي أراد الله أن يستدرجه من حيث لا, لا يحتسب طال من لا يعلم قال الله جل و... و... الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهنا أيضا فيها الله ان نظر على ان اعطاء لبل على لا ينقطع وأن الله على ينفق على العبد كما قال انفق انفق عليك وقال ان ان رسول انفق بلالة لا تخشى من العرش اقلالا في الحديث الذي الصحيحين ان رسول الله الله عليه وسلم قال يمين الله ما سحا الليل والنهار لا يغيضها نفقه رايتم ما أنفق منذ خلقت السماوات والارض لم يغض بما في يده سبحانه جل ذل في أولى قال الله يبسط الرزق لمن يشاء يوسع ويقدر قلنا يقدر هنا يضيق يضيق يقدر هنا يضيق والتضييق له حكمه لانه الله على أعلم بما ينفع العبد مما مما يضره قال قال ويقدر يضيق وفرحوا بالحياه الدنيا هؤلاء فرحوا بهذه الدنيا قال الدعباس نزلت هذه الايه في مشركي مكه قالوا فرحون بما نالوا من من الدنيا من الجاه والسلطان والوجاهه وميل الناس اليهم وانه هم اهل مكه وانه الحرم كما يفعل ابو جهل وعاص بن ربيعه وابو لهب واولاء عليهم ان الله يثحقون فهؤلاء فرحوا بالحياه الدنيا وهذه دلاله على على ضحاله فكرهم وايضا على على كفرهم وطغيانهم وتكبرهم وتجبرهم قالوا فرحوا بالحياه الدنيا وسموها دنيا لانها دنيه إما لأنها قريبة وإما لأنها دنيئة والحق أنها دنيئة أيضا هي قريبة دنيئة دنيئة الدنيا ضرب الله لها مثلا رائعا في كتابه عندما قال الله جل في أعلاء وضربعهم مثل هات الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختغط بwidth لما أرته الأرض فأصلها عشيما كذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر وفي الآلة أخرى قال إنما مثل هات الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختغط ب leaned مما يأكل الناس والأنعام إلى آخر الآيات هذه الدنيا ولذلك بعض الحكماء استقى ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماري وللدنيا كراكب قال تحت ذل شجرة ثم تركها وراح ثم تركها وراح هذه الدنيا لنية قريبة لدى من انتهاء إلى الزوال ولذلك قال بعض الحكماء الدنيا في قطعة في يد الإنسان وسط ربعة النهار قطعة سلج وسط الحرارة الشديدة كم تبقى ثوان معدودة اذا قال ابن ابي طالب الدنيا ترحلت مدبرة والاخره ترحلت مقبله ولكل بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا اللهم اجعلنا من ابناء الاخره يا رب العالمين قال فايحوا بحيات الدنيا وما لحيات الدنيا في الاخره الا متاع حياه الدنيا في الاخره ما هي الا متاع يتمتع به لحظات ثوان معدوده ثم تذهب واعلم البون الشاسع والفارق الواسع بين الاخره وبين الدنيا هذا نعيم وهذا نعيم قال ابن قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد في الجنه خير من الدنيا وما فيها شو الدنيا وما فيها باسره لا تسجل منديلا في يد سعد بن معاذ في الجنه الله اكبر اللهم ارزقنا صحبه هؤلاء قال لمنديل سعد في الجنه خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها فالدنيا لا تساوي شيئا قال بعض العلماء من السلف الدنيا لو كانت الدنيا لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والاخره وكانت خزفا باقيا لا اثرت الذي يبقى على الذي يفنى من العقل يقول بذلك ما ذهب وينتهي اذا كانه لا شيء وطبعا العكس هو الصحيح بان الدنيا بان الدنيا خزف فاني وان ذهب باقي والعاقل الرشيد هو الذي يبني فيما يبقى لا فيما يفنى اللهم اغفر وارحم وترا وعما تعلم فانك انت العز الأكرم تصيبنا الغفله والنسيان يصيبنا يعني تغلبنا انفسنا وشهواتنا لكننا والحمد لله نرجع من قريب وهذا فضل الله علينا دميعا نسأل الله للفعلاء أن أدعنا من المستمسكين بكتابه أو بسنة نبي صلى الله عليه وسلم قال الله يبسط الرزق لما يخدر وفرحوا بالحياة الدنيا وهذه في أهل مكة نزلت والعبرة طبعا من اللفظ لها بخصوص السبب كل من رآه وكل من تراه فرح بالدنيا يمزد تحت قول الله دلت على ذلك وأنه مستحب بالحياة الدنيا على الآخرة والدنيا والآخرة كما قالوا سلم ضرتان ضرتان إذا شتان لا يجتمعان بحامل الأحوال إن نفعت في الأولى أضرت بالأخرى وان كان العكس بالعكس تضر بال بال بال بالآخرة لتنفع الدنيا أو تضر بالدنيا حتى تنفع الأخرة لكن من ضر بالدنيا لينتبع في الآخرة رارح الاثنين وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كانت, كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غنه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وهذا واقع, واقع ورب العزة يراه الإنسان عيانا أمامه قال وأتته الدنيا وهي راغمة قال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يعني ثاني ومنتهي الصواد المستمطة رقصة هذه رأس هذه الآية لأنه طريب الأزان أيضا الفائد المستنبطة وياك يا حبيبي اكرم حمرك ربي من خصال المؤمنين الوفاء بالعهد اهم الخصال المنافقين نقض العهد نعوذ بالله من ذلك وهذه تقربنا من ان المبتدع منافق فيه شيء من النفاق لانه يتبع الهوى ليس من قادم الفرق بينه وبين العاصي الذي يقر انه يقر غرائزه وشهواته والله اعلم مخالف مجرد مخالفه الشرع فساد في الارض مخالفه في الشرع فساد في الارض وهذه تؤخذ من قوله ويقطعون ما امر الله بها ان يوصل فيفسدون هم يفسدون بقطع ما امر الله به ان يوصل في فساد في الارض وهذا هناك حديث دال عليه ما اسالكم حتى لا اصدم حديث الذي يدل على ذلك هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم مرضى دينه وخلقه فزوجوه تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد فساد كبير فمخالفه الشرع فساد كبير اه جواز اللعن على العموم لا على الاعيان جواز اللعن على العموم لا على الاعيان الرزق الرزق مقسوم مكتوب الرزق لدينا ذلك شعور مقسوم مكتوب وفيها دلاء أنه لا أحد ي, ي, ما, ما في منع الله لا يمنع الرزق الله لا يمنع الرزق لكنه قد قد يقدر على بعض العباد يضيق لحكمة بلغة من الغفله كده خامته ممسدد يبقى انا خلاص انتهى الموضوع نقف عندها نقف عندها بيزيته من نعم لو في اسئله اتفضلوا فيكم اربعه تاكدوا طيب الان الله يكرمكم اربعه اربعه نعم الله يحفظنا كل سوء يا زهره جزاك الله خير 4 طيب طيب سوء التقييم يؤدي الى سوء الفعل سوء التقييم يؤدي الى سوء الفعل من وين هذه ربك ربي واحسن الله عليك لا عليك يا دكتورة ما في شي نعم الخمسة سوء التقريم يؤدي إلى سوء فعل جزيتي الجنة من وين هذه الفائدة من وين تأخذ نعم صحيح نعم صحيح ممتازة لفضة فوك لفضة فوك يا بشمانة النعيم نعم والأخت إيمان أيضا أتت بها لفضة فوك حفظكم ربي وأم عبد الرحمن أتت بها أيضا وبراء المتغيب أتت بها نعم لفضة فوك ممتازين لم يقيموا الأخرة والدنيا فأتاءوا الفعلة وقدموا الدنيا على الأخرة فقسروا كل شيء حفظك ربيش اتصابر وجمع الله بيننا وبينكم جميعا في الجنة هل المقصود بالمثاق والمسكروف الأيام؟ نعم هو هذا المقصود في حين ده نعم مثاق الزر ده مثاق الزر حفظك ربي أهل القرآن موفقة مسددة دائما أصلى الله أني أستعمل في ردوانها أحمد قال ماذا على الذين يقولون هل هل إيش؟ تكمل يا صغير يا احمد لا يجوز للرجل ديما تقول لا يجوز للرجل ان يمنع زوجته من الذهاب من الذهاب الى لا يجوز الحديث جاء صريحا لا تمنع ايمان الله مصيرد الله نعم. نجيب أسئلة عن إخوة ما هذا الأفضل انزل هنزل وراك أنا ماشي. ماشي. طب لماذا انت أغلقت الأنوار انت يعني تمشت تظلمها تظيمها كلها طفل وفي عفليت تك الله احمد كان سؤالك لو سمحت باشمهندس نعيم يقول هل النهي عن الفرح في حت الدنيا الصياغه الكامله باشمهندس نعيم هل الفرح هل النهي عن الفرح في حت الدنيا ايش, إيش؟ يصلى الله عليك أملك فريدة ونفع بيك الأمة الإسلامية وانت نبراث في ماليزيا ورب العيد هأحسن الله عليك الله أحفظه الشيء أحمد واستعملك الردواني وهاجه المسعيك في المرضي هل الشيء أحمد قال ماذا عن الذين يقولون هل, هل يأشعرون نعم. نعم هناك علامات هناك لديت القادر لها علامات منهم هو ثابت امنا مقوف ومنو مديا مرفوعا يعني كالشمس صبيحة طبيعه اليوم تكون كالقمر لا شعاع فيها عفوا الليل تكون يكون فيها هدوء وسكون عجيب ويرى المرء من نفسه رقه في القلب ودمع في العين وميل الى الى الى, إلى محبه الله والانث به نعم باقي باقي ما وأيضا عدم سماع نماح الكلاب وغير ذلك ورد عن بعض الصحابة وكما قلنا راحة القلب هي ممكن تكون من أجل العلمات التي يفهمها العبد أمين الله ينور عليك يا بشوانس نعيم جزاك الله خيرا أحسن الله إليك ليس كاملا عندي هل النهي عن الفرح بالحادة الدنيا إيش يا نعيم اكمل السؤال سمحني انا اسف بسرعة انه هيقيم الصلاة الان على اطلاقي ايوه انت اكملت الاطلاق فهو فريده في النفوس نعم الفرح بالدنيا للدنيا هذه المذمومه الفرح بالدنيا للدنيا هذه مذمومه قد يفرح المرء في الدنيا او بشيء بشيء في الدنيا يستخدمها للادوار نذر فعلاه ولانها تساعد للاخره فهذا ممدوح ليس مذموم المسائل ليست على الاطلاق جزيت الجنه ان جزيت الجنه ورفع الله مقامات ودي على في مرضيه أحسن الله عليك يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا رفع الله مقامك وجعل مسعاك في مرضيه وجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم الله عليك يا احمد واستعملك رضوانه يزيلك الجنه يا زهره ورفع له مقامنا ومقامك وسعان عليك واجعلنا ممن يستخدمهم الله على نصر ودينه الله يرزقنا اياكم الفردوس الاعلى طب هات السؤال الثاني يعني اي سؤال اللي مضى هات السؤال اللي هيكون للعام القادمه وانا تحت امرك اهني شرطك رمضان قلبك ممسدد اسمحوا لي ان انا طيب هذه الاسئله غدا ان شاء الله انه نجيبها يا باشمهندس انا هستسمحكم الان الله خيرنا يا امام رفع الله مقامك ورفع وتقبل منكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته